تكلمنا في اللقاء الفائت عن الإكراه كعارض من العوارض الاهليه وقلنا عن تعريف الإكراه وحد الإكراه وأنا الإكراه لابد أن يكون درجات فالإكراه الذي يستعمل لمبيخ كلمة الشرك بخلاف الإكراه الذي يكون مما يبيح مثلا مما يدل على أن المرأة أكرهت على صدقه زي ما قال في خلسات رحمه الله يبقى اذا عندنا التأسيمة معلومة زي ما قلنا تقاسيم العلم وما تنسى دي تقاسيم العلم من حط العلم يبقى تعرف كل قسم كين يبقى الاكراه منه ما هو ملجئ ده اللي ينفع مع, مع الكفر البواح والشرك الاكبر يا بالله ومنه الاكراه الذي هو الاكراه الناقص اللي اقل من كده ده بقى اللي نشوفه ينفع مع مسائل دي لا او زي ما قلنا القضية هي هذا القسم من هنا وبعدين بنيجي ننظر الى المسألة الواقعة ونشوف عارض اهلية الخاص بها الذي سيرفع علاك الحكم كما ذكرنا من كلام الشاطير رحمه الله في الحلقات الفئيس بقي في الكلام عن الاكراه فس آآ آآ يعني بقي فيه اني اذكرك بان الاكراه الاكراه الملج انما هو الضرب الشديد الـ الـ الـ الـ حتى يصل الى ما عضو الحرق بالنار التهديد بالقتل من واقد على انفاذه هذا هو الاكراه المورث السجن الطويل المال الكثير خلاص ده اكراه بزي يعني يجعلك ايه يجعلك انك انت يبيح لك ان تقول كلمة الكفر طيب لابد ان تعلم ان الاكراه ثلاثة حتى لا يقع بس في الامر ده الانسان لانه هذا يعني قد يشكل على البعض الاكراه ثلاثة خلي بالك ثلاثة حواد الاكراه حال وقع في الاكراه بالفعل اذا بدأ يضر فعل نفس الله العظيم اذا وقع هذا عليه خلاص يبقى وقع عليه الإكرار في قسم تاني اللي يختلف فيه العلماء دا ما هوش خلاف دا دا وقع بصراطي هريز هلا خلافه القسم التاني الذي يختلف فيه العلماء هو التهديد بالإكرار وهو دا اللي ورد فيه صف كثيرة لأهل العلم اللي هو أن يقول إذا هدده بكذا إذا هدده أن يتعله في السجن إذا هدده في دا تبارتقوش مالها من مرضى دي فيظن إنه, إنه, إنه إذا هدده يبقى إذا وقع ولذلك ذلك الضرب بعضهم من يقول لا ما فيش اكراف في السجن الخالص السجن ده بحد من كسجن لانه سجن واحد مزجون بس لا ما فيش اكراف ولا حاجة انما لازم يتدرب ليه لانه له اذا هدده بالضرب في الحب فظن ان الحبس مرافق للضرب وده مش صحيح انما التهديد حاجة ثانية في اللي لبنان احمد مشوراتين خالص انه قال لا التهديد بالبالبالكلام بالشيء هذا التهديد لا ياكل كلام حتى يمسوا شيء منه انت عارف ان امام احمد لما اختلف مع بقيه العلماء اللي قالوا بالقول بخلق القران لما خافوا من السيف فقالوا بالقول بخلق القرآن القران فامام احمد فاضلهم لشيئين الشيء الاول هو انه عند المحن لا بد ان يتكلم العالم لا يجوز ان يتوخص خلي با بالك من المثال دي ولذلك لما لما قالوا للسيد قطب رحمه الله قالوا له انت قالوا ما تقولوا في الحكم بغير ما الله قال كفر الكلام كلام دبر قالوا لكم كفر قالوا يحكم بغير ما انزل الله فالناس اللي مو قالوا له ليه كده حضرتك طب كنت قلت كنت ما قلت, قلت, قلت في الكلمه دي يمكن يعني نزل ده كده اعدام اعدام ما فيش كلام يعني فالإمام فالشيخ سيد قطب رحمه الله قال لهم ان العالم المتبوع لا يجوز له ان يتراخص ما ينفعش يتراخص في حكم ليه الناس هيشوفوه حيقوله دي هي جائزة هي هو فعلا هو اللي قالوا دواء الدمين فاليمام احمد انكر ذلك معينه طبعا بعضهم تعرض زي علي بن مدينة بحمن الله لما حدثو في بيت مظلم وخشي على بصره. السادة اللي عايز يقولولك بس انه اليمام احمد لما قال لما دخل عليه يحيى ابن معين يعود وهو مريض فحول وجهه عنه ما مريش كلمه واليمام احمد بقى في الاخر لما قالوله بقى يعني الكلام تصدق عمر كفار الجميل وكلمه جدا لكن قبل كده هو كان بيخصمه هجره. طيب ايه اللي حصل يحيى بن معين قال له يا احمد قال الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وحديث عمار بن ياسر فاحمد لا يرد عليه فقال يحيى والصحبه الطويله يعني طلع من اصحاب نيجي هنا في الاخر نختصم فا مش فلما خرج يحيى بن معين خرج, خرج ابن الامام احمد صالح او عبد الله خرج خلف الإمام يحيى بن معين فقال الإمام يحيى بن معين ماذا قال الإمام أحمد قال بعد ما خرجت قال لي فقال له يقولوا يحيى يحتج بقول الله عز وجل إلا من أكل وقال مبطلنه بالإمام ويحتجوا بقول عمار بن ياسر وقد قال عمار مررت عليهم فسمعتهم يسبوك فسببتهم فضربوني شفت استنباط أحمد كان قال لي ام يعني وقع على الاخراف الفائل وبالتالي قمت انا ايه قلت با اراضي وانا ما انتوا محدة بس ولذلك الامام علي بن مصر رحمه الله وهو امام عظيم كان الامام يحيى بن معين يقول لو حدست في بلد بها علي ابن مصر لو ادب عليها التأديم لانا وادبت ليه لان كان لي خضر عظيم علي بن مصر دخل عليهم اه رحمه الله فقالوا ما تقول في القناة هذا كلام الله غير مخلوق ومن قال القرآن مخلوق هو كده راح على طول جر جر النصرك حته السجاده كده من جلد بيعملها يعني عشان لما يذبحوا عليها دمه ما ايه ما يقعش على السيراميك يعني اقول لكم كان في صالونيكه يوم ما المفروض يا سيدي بعبر عباره فطلع واحده يا عبد المهم لما سحبوا النط ودخلوا عليه بال... عليه بالشيف لما رأى الراجل داخل عليه بالسيف وحعمل ايه قال مخلوق ليه بقى كده تحقق في القرى فكان فريق من العلماء يذهبوا لذلك ودي رواية الامام احمد لما قال كده احياء ابن معين اتكشف ليه الباب ان انا موقعت على اطلاب الفعل وانما اتهددت بسه وهذا ما يطابق الحج فاميحياء ابن معين قال قال رحم الله احمد احمد, أحمد امام الدنيا يعني استمرت تصمبط دقيق مقاوم في رواية اخرى الامام احمد وهي رواية مشهورة ايضا ومعروفة انه قال التهديد بالإكراه إكراه إكراه إكراه المهم من المسألة الروسية مش مختلف بيها لو حصل الإكراه في سوراتي يبقى خلصت مخال ابن رجب رحمه الله يبقى خلصت محسارة للأمر لا يأثر الإنسان إذا وقع في الأمر يكون معذور عنه إنه هو إيه قال القول لدفع القتل أو لدفع الدائر الإكراه ولم يقوله لرغبة فيه بالقول الناس في يعني ما قالتك لأما قلقتنا وعجبك لأما قلوه لا ده دفعه دفع. وده برضه فارق من الفرق اللي هنبينه بعد كده ان انا بقى ما جيش حاقف بقى واقول لا لابد من الديمقراطية ولا بود انت حتى لو توخصت متعملت كده المهم يعني ان هذه رواية اللي رواية الامان حلق الاخراء التهديد بقى الاخراء الاول ده خلق سلطان اذا وقع الاخراء خلاص الاخراء التهديد بقى التهديد ده فقط في خلاف من اهل العلم الاخراء النوع الثالث وهو الاخراء بالغير الاخراء بالغير ان هو يقوله ايه إن فعلت كذا وإلا قتلت ولدي إلا فعلت كذا أو قلت كذا وإلا قتلت ولدي مثلا فهذا اختلف فيه أهل العلم أيضا بعضهم يقول لا أنا هذا الكلام مش على نفس المكلم زي بإكرام فلا ما يقولك بيه وبعضهم قال لا يقولوا به لإن حال الناسان يستر لأجل إيه لأجل غيره ودي ما بقى حتى أنفع على من يلي نقيم قضية المحامي وإن شاء الله ما الكلام فيها في صور من صور, الإيه؟ من صور الكلام عن المتفرع من قضية الكفر بالطهور المهم, المهم ان هذه نكته لابد ان تعلمها الاكراه دي من ثلاثه اقسام مش قسم واحد عشان ما نغلطش نحط الثلاثة مع بعض طيب طيب طيب ده كان الكلام عن قضيه الاكراه طبعا قلنا قلنا قبل كده برضو خلي بالك من النقطه دي مهمه ان الاكراه هو نوع عارض للاهليه اذا صح ان يكون عارضا يعني عارض في كل اوقات يعني عارض في السيرت والكفر البواح عارض في العقود عارض في, في الفكور بالك من المسألة دي لان برضو البعض يعني اقطع فيها وفرق بين ان هو اللي هو عارض واحد لكن بالكفر من فرق سواء كان في المسائل الظاهرة جدا او كان في المسائل الاقل منها ظهورا طيب عايزين نتكلم بقى عن مسألة التأويل هنا كده بقي عندنا مسألة تتكلم عن الخطأ بقي عندنا مسألة التأويل والجهل بعد ما نخلص إن شاء الله يا اخوه الكلام ده هنبدأ بقى احنا كده خلاص عرفنا كل حاجة هنبدأ هنبدا نقول ايه اللي ينفع بقى مع مع الشركه الأكبر اللي ما ينفعش عشان قضيه احنا لسه منزلنا بنتكلم ستنزل في, في اصل الدين اللي جرنا الكل الكلام ده قضيه أصل الدين والكفر بالطاغوت ومن لم يذكر بالطاغوت يصلوا ايه ذلك قرئ الكلام ده اوعى تنسى قلنا ما من لم يذكر بالطاغوت فاستخلق لا اله الا الله طب ده على التعيين ولا مش على التعيين اللي شرع مع الله عز وجل جبنا النصوص قال العزم وكفى فقلنا طب ما هو حد ده مطلق مش يعني هو في كفر لكن لاقى عليه الكفر قلنا لا ده وقع بعينه وعشان الاصل العين وكان كل الحلقات اللي فاتت خدود الموانع عشان خاطر نكرر قضيه العين وقضيه العوارض اللي بتعارض هذا الـ هذا الـ هذا العين اوعى تنسى هذا الباب ومهم جدا مهم جدا طيب عندنا عارض كمان هو عارض التأويل التأويل المفترض ان هو برضو متفرع من ايه من خاطر الاكثره من عمل المجتهد يكثف التاويل النص لكن التاويل ما هو التاويل شوف يا اخواننا التاويل اصله اصل يا اخوه انه ما كانش معروف زمان بالمعنى اللي بعد كده بيتكلم في الاصوليين او بالمعنى اللي استخدمه بعض الصفاتيه وكده التاويل زمان لو معنى اخرى مثل مثلا مثل مثل مثل وقوع الامر المتوعد به الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله, تأويلة <تصفيق> يعني إيه تاويل يعني وقوع ما, ما, ما, ما, ما, ما توعد الله به وذكره والتأويل قد يكون التفسير قال الله عز وجل <تصفيق> وما يعلم تأويله الا الله والرسول في العلم يقولنا من نبي يباي تاويل تفسير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل التاويل هو تفسير القرانيه خلاص جي بعد كده بقى في معنى ثاني درج عليه الناس وبدا يقع في الكلام بقى خلاص يا اخوانا طيب. ايه بقى التأويل اللي بعد بكده بقى النوع اللي مولده اللي بعد بكده النوع ده بيقول ايه بقى يقول الأصوليون ممكن كتاب روضة في الناظر لابن ابن رحمه الله ترجع لاختصاره اللي هو مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي رحمه الله بيقول فيه والتأويل في الصلاح الأصوليين هو طرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه الى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك ممكن ممكن عادي لو عايز تخف شويه و يعني كويس انا شايف خلاص يا اخوانا يبقى يبقى التاويل هو في الاصطلاح اللغوي هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه الى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذات يعني انا عندي ظاهر مش احنا اقولنا فيه صريح ومحتمل وقلنا فيه ظاهر وفي مجمل بيقولون الاصلين نص ظاهر آآ او آآ دليل ظاهر ظاهر يعني ايه؟ يعني له اكتر من وجه لكن هو في وجه ظاهر فيه جدا هو المتباظر من حال الوجه ده آآ آآ والباية أضعف منه هو بقى بيروح للأضعف بالتأويل لو راح للأضعف ليه؟ ليه؟ قال عندي دليل خلانا عملك خلي بالك يبقى هو التأويل صرف اللظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك طبعا ده له أمثلة بس عايزة أقول لك إيه؟ آآ التوين له أنواع، تعرف التوين خلاص؟ له أنواع، فسوف بالك منه التوين له أنواع. هذا التوين الأول النوع الأول اللي هو, الأول اللي هو الـ الـ الـ الـ الـ هذا التوين تأويل تأويل صحيح، وهو الأصح. الى معنى المرجوح او المحتمل بدليل القوي فاذا كان دليل قوي كان التاويل صحيحا خلاص كذا طيب احلم اقول لك ان ايس كريم يريد ان يقول معنى كلامهم صرف الراجح الى المرجوح او صرف الظاهر الى المحتمل بقرينه نستفيد منه ايه نستفيد من الاصل الظاهر في الشريعه كلها اصلا وفرع. خلي بالك بقى ولذلك قال الشافعي رحمه الله الاصل في الادله الظاهر الاصل هي ظاهر منها جدا لكن قد يكون له تاويل وقد يكون له فهم وقد يكون له تفريع وقد يكون هو ده الرأي بقى هو ده الفرق بيطلع هنا بس الاصل الظاهر ليه بقول لك الكلام ده عشان لما نيجي نتكلم بقى عن هذه العوارض بتعرض ايه في العقيده لما نتكلم عنها بقى هقول لك تعالالي في قسم العقيده الاول ايه خدت بالك من المساله دي وإحنا قلنا إن, إن فرق بين العوارض آآ آآ, آآ, آآ آآ الكلام زي ما اقتلنا نفسه في الابتهاد قلنا إن ما اجتهدش في الفروع يابتهدش في الفروع لكن ما اجتهدش في النطور ما اجتهدش في الاقتعيات والكلام ده استفادنا فيه في الايه؟ في المجالس المجال السليفات ترجعها وخلي بالك منها ليه؟ لإن هذه القطعيات ظاهرة نص بفوش كلام واقيم الصلاة عايز اجتهد اولي ولذلك ذكرت لك في الدرس الفائت كلام ال الجلال المحلي وحنول على الورقات وكلام الدوميات على كلام على الحاشيه على كلام المحلي وطبعا ده هذا الكلام ذكره ابن قدامه في المغني ومشهور في روضه الناظر عشان بس ايه نحط بعض نقولك ان الجماعه دول برضه عندهم يعني اشاعره فممكن لاجدك اهل السنه وهذا كلام لا ينفك محدش يطلع منه طيب وطبعا ده في اجماع لما اتكلمك بقيتها عن التأويل حولك الاجماع في المثال دي. ده في اجماع طيب, طيب. جريزا القص هو الظاهر خلي بالك من ده وخليك فكره عشان نحن يتعامل في العطيبة طيب يبقى عندنا تأويل صحيح ان هذا التأويل آآ آآ عنده دليل قوي غلب على ظنه اللي يخليه يعمله ياخد الظاهر يصرفه للمحتمل في تأويل ثاني اسمه التأويل الفاسد او البعيد ايه التاويل الفاسد او البعيد انه يتاول النص او الظاهر بدليل وليس هو في نفس الامر دليل يعني لو قلت انا يا جماعه هحمل النص ده من الظاهر كده الى الى المرجوح اقول له ليه يقول عشان عنده ان لما يقدم الدليل اقول ده دل من دليل ايه كان قوة اللي واحد يطلع من الظاهر للمرجوع ما ما فيك حد يتكلم حد ياخد الكلام من باطنه من ما ياخد الكلام على ظاهري صح؟ مش ممكن يكون كده لأ نقوله ده ده مثلا ده بيسمى ايه البعيد او يسمى التأويل الفاسد التأويل الثالث بقه هو درك شديد جدا ده رعش ويس واللعب واللي حبينك بعد كده لما نتكلم في المسائل العقدية ان التأويل ده ان كثير من التأويل في العقدة كان لعب بالذات لما نتكلم في أصل ج كان يباع عن <تأويل> اللي هم عرفت عنواء التأولاد دي التأولاد دي جذكرها صاحب المراقب يقول في تعريفه وتقسيمه يقول حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل وغيره الفاسد والبعيد وما خلف لعبا يفيدو وما خلف ذلك يعني ليس هو صحيح ولا فاسد وبعيد يبقى اسمه ايه اسمه العب يفيد انه ايه انه العب ايه ممكن اقولك كده على سئلة طبعا الكلام ده هو كلام طلطول وكلام فقهي لكن محتاجينه هنا عشان نقدر نفهم الناس بيجيب النهاردة لفظ من الشريعة ويحطونه لكم ذكر فيه صفح زياني حصل لك كلام التواطيلي اللي زال الالمار قال لي ايه المسالة دي البدعة تلقت ازاي والتأويلات دخلت عليهم ازاي والتأويلات كانت تدخل على الامام غالبا بالذات في في القضيه الاخيره اللي عنده بعض الشك بالذات في اصل الدين وهنبين ان شاء الله الكلام ده ونقوله بنص دي ما ذكرهه الشاطبيه رحمه الله المهم ان هو ده بقى ايه ده التاويل يبقى لما نيجي نقول مثلا التأويل الصحيح التاويل الصحيح زي مثلا ضرب هو مثال في المذكرة في الدول الفقر في السنة بيقصة بيقصة تعمل أشجار وأحقه بالصفح فهذا يفيد القطوة يبعنا بقى عاوز عاوزة بيع البيت لازمه لجواري وعايز زعمه بشكله لانه فرد قالك بس ده بقى ان هذا الاختمال المرضوح ذل عليه الدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم فاذا ضربت الحدود والطر فلا شفعة. يبقى ايزا الاستعمال الشفعة مطلقا مطلقا لا. بدليل ايه? بدليل ان عندي حديثة لخصة. يبقى هنا الدليل في التخصيص عمل قوي ولا لا? الدليل في انه نزل من الحكم ده يبقى ايه? قالت يبقى ده اسمه ايه? مثال على التأويل القوي. ولذلك قال التلقيط رحمه الله. والاحتمال البعيد يحتاج الى دليل قوي كما ما خلاص? طيب الاحتمال بقى الفاسد الاحتمال التأويل الفاسد او البعيد قال لك مثلا زي قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سليم الثقافي رضي الله عنه وقد اسمع على عشر نسل هذا الصحابي رضي الله عنه اسلم وكان متجوز كان مع عشر نساء فالنبي عليه الصلاة والسلام قال امسك منهن اربعا وفارق من منتواهن الامام ابو حنيسة رحمه الله قال في المسألة دي ايه بقى؟ قال انه قوله امسك منهن اربعا يعني ابتدئ العقد عليهم يعني كده يبقى العاشر ودول كلهم مشتابعك وبعدين ابدأ يعقد على اربعا اكتار منهم اربعا واقد عليهم ديه يقول اللي ما قالوا لأ عندهم العقد سليم يؤذى مورس يقول بقى ايه خلاص تسرحهم طيب رب على ابي حريفة رحمه الله هو كده خد مش هو ظاهر النص امسك من هون صح وفارق من سواء هون ده ظاهر النص له خلي أربعة خليهم خليهم وابو حريفة قال لا ده مش ظاهر كده ظاهر انت فيجي النكاح من جديد تعمل عقد من جديد العلم قال له لا ليه بقى قالوا بهذا ليس ظاهر اللفظ وفيه قراء يتفعه مزموغه عنه انه قال صلى صلى امسك ولو اراد ابتداء النكاح لما امر الزوجة بالانتاج قال له امسكها يعني ايه يعني ما له هي اذا انت قلت لي النكاح مفتوح ما أخبر أخبر أخبر إيه؟ من لكن قال له امسك قال له اثر العقد شغال زي هو كذلك ان ابتداء النكاح يشترط فيه رضا المراه والولي وما قالوش ان انت المراه هي اللي تخاصم كذلك انه لو اراد النجاح انك احنا ذكر شروطه لانه حدد عهد بالاسلام فانا اتصرف بخالي لكن من ناحيه بقى قبول و, و... و... و... و انشاء مقبول وفي صيغة وفي وفي شهود وفي اولي كده ملوش حاجه ملوش حاجه زي كده واحد قاعد قدام يبقى العقد اللي فات زي ما هو كان صحيح حاجة. المهم انا مش عايز اطول في ده ولا جوست كمثال يعني مما رضى به على العلماء وقالوا ان لا ده اسمه تاويل بعيد التاويل بعيد ده اخو بيثبت الخلاف ولا بيثبته على حسب بقى قوته وضعفه يبقى الخلاف اسمه حاجه فالخلاف ممكن يبقى بعيد. الخلاف ممكن يبقى ااا آآ يبقى محتمل آآ محتمل والخلاف ممكن يبقى غير معتبر خالص لذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله اذا صحت السنه فالاخلافه والحمد لله رب العالمين اذا لا نعتبر الخلاف خلاص كده ده على حسب قوته عشان كده الشقيت رحمه الله بيقول ايه والاحتمال البعيد يحتاج الى دليل قوي كما ما والاحتمال القريب يخفيه جليل يجعله اغلب على الظن من الظاهر، والمتوسط من الدليل للمتوسط من الاحتمال ولكل مسألة من هذا زوق خاص فالأحق بتفصيل ذلك الفروع يبقى التأول بيعمل ايه ممكن يقولك بقاله ضعيف لا جوز الفاتوى بيه ممكن يقولك بيه ممكن يصل اللي قاله فاتوى بقى الفاسد ده ما حتى تعتبره فاتوى لرب له مثال هنا قال وهو المثمد يقول الشيعة يستزل إن الله يأمركم أنهم فكر قالوا عائشة قبحهم الله ولعنهم وانتقم منهم فده بقى ده طلع بره الموضوع ولذلك حنأت إن شاء الله بكلام العلماء في إن التأويل ده غير معتبر خالص ويعني ما إنه مش موجود وكمال اللي قادله برضو جئت في ضعف لكن ده بيكون كأنه مش اسمه ملعب على كأنه ما عملش بحاجة خالص. خالص. قال هنا شيء اخير عايز اقوله فتالك التأويل عشان نخلص صديق التأويل قال واعلم ان كل مؤول يلزمه امران الاول بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه الثاني الدليل الصارف له الى المحتمل المرضوع يبقى لما يحدي اول لما اقوله لو سمحته ما انا هقوله بالصدر سلبيه هو ده مش اقوله يقول لي انا ما انا هقولك ايه هقوله اقوله ايه يبقى لابد ان يقول لي ايه يقول لي ان اللفظ اللي موجود مش ظاهر مش مش معتم ظاهر عشان كده انا سيبته ورحت للايه للمرضو ينيمره 1 يقول لي ان بيانه يبين لي ان احتمال اللفظ لمحمد وصفي ان اللي انا بقوله ده اللفظ يستحمله ويقبله نمره اثنين ان يقول لي هو ده اقول له ثاني بتقول كده يقول لي ما هو اللفظ النصوص اللي عندنا تحتمل اللي انا بقول ده زي ما انت ذكرت كده في, في او غيره بتاع اقول له اه طيب ماشي وريه تستمل ازاي يبقى لازم يقول لي الدليل ايه اللي خلاه يحتمل ده ماشي عشان تعرف ان الكلام في القفايات مش هينفع في تاويل ابدا لانه لا يحتمل شيء ثاني خالص ولذلك لا يعتبر في ذلك التأويل وصاحبه على بدعة وخطر كما سنبين إن شاء الله عز وجل إنما المهم بحيه هذه ضوابط التأويل تعريف التأويل أنواع التأويل كان لها بقى معاك فكرك إلى أن نأتي إن شاء الله عز وجل نخلص العارض زي ما قلنا وبعدين نتكلم بقى في قبيل هو نتكلم في قبيل هو بقى إيه العارض اللي ينفع معه الشرك الأكثر اللي هو الكفر بالطغوطي كده العارض اللي ينصع معاه هنبدأ نعرض هذه العوارض عليه ونشوف هل فعلا العوارض اللي اتتقال من التأويل والخطأ والاتقاد ومعليش ومخدتش بالي والكلام ده ينصع ولا ده كلام فارس إنما رواجوه على العامة واختلزوا به الشريعة وفتحوا البتح الأعظم كما يقول الإمام أبو الوفاء بن عقير رحمه الله شوف الكلام ده إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي أسأل الله عز وجل عياذ عالمي وياكم ممن إذا دوه يا بدر واذا نهي انتهى وعقل مدفوعهم فهدى لنفسه وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم ورحمة الله محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته